Lugen السود de شفتك وهدى die je hebt en je hebt. de die je hebt en shogal medina Schoon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 في دروب العشق قبل الدة وانتصدق العشق هذا حس تعريفي وانت الالف في دروب العشق وإنت صدق العشق هذا حسب تعريفي حقك من الراس للبهام تتحدى يوم الله اعطاك وعجز بك تواصليفي وحقك من للبهام يوم الله وحقك تغار وتغطرس لانك مبده قمه الذوق يا اغلى مواليدي وحقك تغار وتغطرس لانك مبده يا قمة الذوق يا أغلى مواليفي ما أقول كنك جمال الورد لا ندى أقول كنك ربيعي من بعد صيفي ما أقول كنك جمال الورد لا ندى أقول كنك ربيعي من بعد صيفي فديت روحك تعال وضمني جدة وش علي كان ما ضاعت سوالف بوح عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بنك كود 7 a Bedankt voor